إن الدين عند الله الإسلام الله ساحب نور وحكمة وحول وقوة وبرهان وقطرة وسلطان يا من لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله نوع نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وكفى بالله عزيبا ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين إذا الشمس كورت وإذا السحر بطلت وإذا العشار عدلت وإذا السحر بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا السحر بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا السحر بطلت وإذا المؤودة سيلت وإذا السحر بطلت وإذا من قتلت وإذا السحر بطلت وإذا السحر نشرت وإذا السحر بطلت وإذا الجحيم شعرت وإذا السحر بطلت وإذا الجنه أذلفت وإذا السحر بطلت علمت نفسهم ما أحضرت وإذا السحر بطلت ويعيق الله الاق بكلماته ويضل الباطل وإذا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم اطل السحر وكرره وحرف عن هذه التعاوات المستجابات واحتفظ حامل هذا الدعاء من كل الآفات والآهات والبلويات ومن كل الأمراض والعلل وبحق حقك يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم